قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ يَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مَن أَمِنَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَن أَسَاءَ أَسَاءَ عَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ثُمَّ إِلَى وَلَقَد آتَ نَابَنِي إسْرائِيلَكِتابابَ وَالحُكْمَ وَُّهُُ وَتَوجَكُناَاهُم وَلَ فَدِ آتَهابَ وََرزَقُناَاهُم مِنَ الطَّيباتِ وَبَضلناَاهُ عَلَ العالممين وَزَقُناهُ مَِ الطَّيراتِ وَوطَّناهُعَلادَين مِنَ, من الأأَمْ فمختلفون الا من بعد ما جاءهم من بعد ما جاءهم العلم بَيّنا بينهم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه مَجَعلناكَالَ شَرَاتٍ مِنَ الأمّ فَتَّبِه وَلا تَتَّبِ أَهوىَّينَ لا يََّمونُون ثمَُّ لا يََُّون انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض, بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين اللهم ولي المتكين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هذا رسول أَمْ حزب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء ام محياهم ومماتهم ام حزب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات زواء مَن ماتهم ساء, ما ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والارض بالحس لتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وخلق الله السماوات والارض بwali تذ كل فين بما كبت وهُ لاانهُ لَمون